الحمد لله الحمد لله الذي أنشأ خلقه وأسماح حوال عباده غنا وفقرا وأنزل الماء وشقب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسدل على العاصين سترا هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت السرى ولا يغيب عن علمه ذبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات واملاكها وسبحت له النجوم وافلاكها وسبحت له الأنهار واسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وام شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فاشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له دل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيوه وخليله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه أرسله ربه رحمه للعالمين وحجه على العباد اجمعين فهدا الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهاله وكثر به بعد القله واغنى به بعد العيله ولما به بعد الشتات وامن به بعد الخوف صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين متصلت عين بنظر ووعد اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الاخوه الكرام خلق ربنا جل وعلا مخلوقاته فاوجب الله تعالى عليهم حقا أعظم وهو حق عبادته وحده لا شريك له واعبد الله ولا تشركوا به شيئا ثم جعل الله تعالى لهذه المخلوقات حقوقا لبعضها على بعض فجعل للوالد حقا على ولده وجعل للزوج حقا على زوجته وجعل للزوجة حقا عليه وجعل للولد حقا على ابيه وجعل للجار حقا على جاره وجعل للحاكم حقا على شعبه وللشعب حقوقا على على من يحكمهم ولقد قسم الله تعالى هذه الحقوق وجعلها ربنا جل وعلا مراتب عنده سبحانه لكن اعظم هذه الحقوق هو ذلك الحق العظيم الذي ذم ذكر الله تعالى حق عبادته سن الله تعالى بهذا الحق ذلك الحق العظيم الذي ما ذكر الله تعالى نبيا من الانبياء إلا وذكر معه هذا الحق العظيم ذلك الحق العظيم الذي من أقامه كفر الله تعالى به السيئات ورفع الله تعالى له به الدرجات وضاعف الله تعالى له به الحسنات ذلك الحق العظيم الذي كان حتى في الجاهليه كان الرجال والنساء والولدان والغلمان والفتيات كانوا يفتخرون به إذا اقاموه ذلك الحق هو الذي ذكره ربنا جل وعلا لما قال سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ثم قال جل وعلا وبالوالدين احسانا ولما ذكر الله تعالى عبادته قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما شرعه على بني اسرائيل على الامم السابقات قال جل وعلا واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا ولما ذكر سبحانه وتعالى اخبار صفوة خلقه ذكر اخبار الانبياء والمرسلين ذكر الله عن قصصهم وذكر جل وعلا حسن علاقتهم بوالديهم فقال الله جل وعلا لما ذكر نبي الله تعالى يحيى عليه السلام قال وبرا بوالديه ولما ذكر الله تعالى عيسى قال وبرا بوالدتي ولما ذكر ربنا جل وعلا سليمان عليه السلام قال سبحانه وتعالى فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ولما ذكر نوحا ذكر أن نوحا دعا فقال ربي اغفر لي ولوالدي وليمن دخل بيته مؤمنه ولما ذكر الله تعالى خليله وحبيبه ذكر ابل الانبياء ابراهيم عليه السلام قال جل في فيعلاه واذكر في الكتاب ابراهيم إنه كان صديقا نبي هذا الصديق النبي ابتلي بأب كافر يصنع الاصنام ويعبد الاصنام ويبيع الاصنام ويدعو الناس الى عباده الاصنام ويكتسب المال الحرام من بيع الاصنام فهو في ظلمات تفر بعضها فوق بعض فانظر كيف كان يتعامل ابراهيم النبي خليل الرحمن الرجل المقرب العابد الأواب كيف كان يتعامل مع ذلك الرجل قال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب ابراهيم إنه كان صديقا نبي ا اذ قال لابيه يا ابي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابي وجعل يناطف أباه باجمل العبارات وارق الكلمات واحسنها واعدبها مترطفا متقربا إليه محسنا إليه في العبارة واذا أبوه يرد عليه أراغب أنت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك وهجرني مليا يعني أخرج من البيت أنت مطرود من قبلي لا أريد أن أراك فبماذا اجابه إبراهيم هل قال انا المخطئ اذ تعاملت معك تعاملا حسنا وانت لا تستحقه ذاك يقول له وهجرني مليا لا أريد أن أراك وابراهيم عليه السلام يقول سلام عليك ساستغفر لك ربي إنه كان بحفية واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى الا أكون بدعاء ربي شقيا نعم هذا خبر الانبياء وهكذا كانوا يتعاملون مع اباء كانوا مسلمين وصالحين وايضا مع اباء كانوا كافرين محاربين كانوا يتعاملون معهم بالرفق واللين وحسن العباره وجميل الإشارة ولطيف الكلمات واعد بالمعامله حتى يكونوا فعلا مطبقين للعباده التي شرعها الله تعالى لهم اما نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فرا قد اقبل اليه رجل فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي يعني يا رسول الله الناس الذين اخالطهم انواع فيهم زوجة وابناء وفيهم بنات وفيهم اعمام وأخوال وأصهار وشركاء في تجارة وجيران في المسكن وأصدقاء وفيهم مدراء وفيهم كبار وصغار الناس الذين أخالطهم يا رسول الله هم انواع كثيره اي هذه الانواع أحق بابتسامتي قبل غيره أيهم أحق بمكالمتي قبل غيره أي هذه الانواع أحق أن اتحمل خطاه وشدته قبل غيره أيهم أحق باحساني قبل غيره أيهم حق ان اصرف له وقتي قبل غيره من يا رسول الله زوجتي ابنائي أمي أبي اخوالي اعمامي إمام المسجد من يا رسول الله فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يترك كل هذه الأنواع ويشير إلى عجوز في زاويه من زوايا بيته قال أمك يعني إذا ما عندك الا ساعه فراغ واحدة في الاسبوع اجعلها لامك اذا ما عندك الا هديه تستطيع ان تتلطف بها مع احد فاجعلها لامك اذا ما تملك الا مالا يسيرا فانفقه على امك اذا لا تستطيع ان تتحمل الا اذى شخص واحد فتحمل اذى امك قال له امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك ثم ابوك ثم ادناك فاجناك فجعل النبي عليه الصلاه والسلام جعل الوالدين هما الطريق الأقرب والأسرع والوحيد الذي يمكن أن يحسن إليه الإنسان ويتفرع عن هذا الطريق طرق أخرى تمتد إلى زوجة وولد وغير ذلك ولذلك كان صحابه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام يفقهون ذلك ويعلمون أن بر الوالدين والاحسان اليهما من أعظم القروبات وإن كان كافرين كما قال ربنا جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حسنا ثم قال سبحانه وان جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم اذا وصل الوالدان من الاذى إلى درجة أنهما قد يضعان الصنم امام الولد ويامرانه بالسجود له وان جاهدك بلغ الجهد والجهده في مكابدتك والضغط عليك وان جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم كيف تتصرف هل تفارقهما هل تناحرهما هل تشد عليهما لا قال وان جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما يعني في الشرك وصاحبهما في الدنيا معروف ابق على لطفك وأدبك، واحسانك وان كان كافرين محاربين لدين الله ولذلك فقه الصحابه رضي الله تعالى عنهم ذلك وعلموه وطبقوه ابو هريره رضي الله تعالى عنه نادته امه يوما قالت له يا ابا هريره فقال لها لبيك ثم شعر ابو هريره ان صوته ارفع من صوت امه قليلا فجلس يستغفر رفعت صوتي على امي وهو يقول لها لبيك فذهب واشترى من السوق عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبه من هذا الخطا وهو يتر قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ينفق ماله ويتعب لاجل ان يكفر الله تعالى عنه صوتا رفعه استجابه لامه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه استسقته امه يوما ماء فتوجه ليحضر لها الماء وهي على فراشها فلمّا رجع معه كأس الماء وإذا أمه قد غلبها النوم ونامت فكره أن يوقظها من نومها وكره أن يضع الماء بجانبها خشي أن تستيقظ فلا تعلم أن الماء عندها فتبقى عطشى فجلس عندها مستيقظا والماء أمامه حتى إن استيقظت في ظلمة الليل سقاها فإذا غلبه النوم وقف فإذا تعب جلس ولم يزل هذا حاله وحالها حتى طلع عليه الفجر فناولها كأس الماء لتشرب وبوالديني احسانا حيوه بن شريح كان أحد الأئمة وكان إذا جلس في المسجد يدرس الطلاب كان له ام في عقلها شيء فكانت تطل عليه من نافذه المسجد ثم تصرخ به تقول له يا حي وهي حيوه, يا حيوة فألته وتلبيكي امه فتقول له قم فالقي الشعير للدجاج اقطع درسك وفارق طلبة العلم الذين عندك وامض إلى البيت وخذ من كيس الشعير شيئا انثره للدجاج وهل سيموت الدجاج ان انتظر لحظات أو دقائق حتى ينتهي الشيخ من درسه لكنها في عقلها شيء ولا بد ان يراعيها فكان يقول لطلابه تدريسكم نفل وطاعه أمي واجب فان شئتم فانتظروا او انصرفوا فيقوم الى امه ويمسك بيدها ويمضي الى البيت فياخذ الشعيره من كيسه وينثره للدجاج فإذا رضيت امه عاد إلى درسه متقربا إلى الله تعالى بهذا عالما أن هذا البر والإحسان هو الطريق لان يوفق الى فقه وفتوى وتوفيق في العلم والادراك يعلم ان هذا هو الطريق الصحيح لذلك ومن نظر في حال في حال الائمه من بعدهم ونظر في التاريخ وجد امثله رائعه في البر والاحسان ذكروا ان لما وقع ما وقع من نكبة البرامكه في التاريخ ان يحيى البرمكي الشيخ الكبير كان قد جاوز ال80 فزجنه هارون الرشيد في سجن بارد فكان ابنه خالد معه وقد قتل ابنه الفضل فكان ابنه خالد مع ابيه فكان الابو إذا استيقظ ليصلي الفجر تعب من الماء البارد فكان ابنه اذا نام الابو عبا اناء عنده بالماء ثم رفعه بيده جهه السراج المعلق في سقف السجن ليتدفى الماء الذي في هذا الإناء بالحرارة المبعثة من ذلك السراج فإذا تعبت يده اليمنى وضع اليسرى ثم يراوح بين يديه فإذا استيقظ أبوه دفع اليه الماء الدافئ ليتوضا به فانتبه السجان إلى ذلك فصار إذا نام أخرج السراجه من عندهم فكان الولد إذا نام أبوه أخذ الإناء وعباه بالماء ثم كشف عن بطنه وفخذيه ووضع الإناء واتكئ عليه وانحنى حتى يطلع عليه الفجر واذا الماء الذي في الاناء قد تدفا بفعل حراره جسده وبالوالدين احسانا هكذا كانوا يبذلون من أموالهم ومن أوقاتهم ومن جهودهم وبعض الناس اليوم ربما تبخل على والديه حتى باتصال هاتفي او بهديه او بانفاق من مال أو بوقته ويقصر في ذلك ظنا أنه سيكثر بذلك ماله أو يوفر أو أن الله تعالى يعذره بانشغاله وذكر ايضا أنه كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان شاب حسن الصوره حسن التدين اسمه كلاب بن اميه بن اسكر الكناني وكان شابا حريصا على الخير فالتقى يوما بطلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وساله قال ما أحب الاعمال إلى الله قال له طلحه الجهاد في سبيل الله والرباط في الثغور فمضى الى عمر وقال كلام لعمر قال يا امير المؤمنين اريد ان ترسلني الى الثغور وهي مراكز يرابط فيها المجاهدون على حدود دولة الاسلام فقال له عمر احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد اذهب واستاذنهما فرجع الولد الى ابويه فجعل يقبلهما ويرجوهما ويبكي حتى ادن له بذلك ثم مضى الى عمر وبعثه الى بعض الثغور فلما مضت الايام جعل قلب الاب يتقطع على ولده شوقا وحنانا وجلوس الولد عند ابيه وضمه الوالد لولده لا تعدلها متعه المال ولا الجاه ولا المنصب يقول محمد بن منكدر والله لجلوس الولد عند امه يتحدث معها وهي تسمع نفسه احب الى الله من الجهاد في سبيل الله جلوسك عند والديك وترطفك معهما وملاطفتك في عباراتك وفي حركتك هذا احب الى الله تعالى من عباده كثيره فاشتاق الوالد إلى ولده وجعل يبكي وصار كل شيء يراه يذكره بولده حتى جلس مرة تحت نخله فراى حمامه تحن على افراخها فذكر ولده فجعل يبكي ويقول لمن شيخاني قد نشد كلابه كتاب الله لو عقل الكتاب تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تصيغ لها شراب فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يتبع السراب ثم اشتد بكاؤه حتى أصابه ما أصاب يعقوب عليه السلام بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وعمي وجعل يتحسر أين ولدي قد فقدت البصر الذي أراه به وصار ينشئ الاشعار ولم تطب نفسه أن يدعو على ولده فصار يدعو على عمر رضي الله عنه وجعل يقول ساستعدي على الفاروق ربن له حج الحجيج إلى بساقي إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي إذا لقيت الله سوف اشتكي عمر عند الله فأقبل إليه يوما بعض أصحابه قال يا أبا كلاب تعال معي قال إلى أين قال نمضي فمضى معه يسوقه بيده حتى أدخله المسجد وأجلسه في حلقة فيها عمر بن الخطاب فجلس ثم قال له هذا الرجل يا أبا كلاب أنشدنا من أشعارك واخذ ينشد ساستعدي على الفاروق ربًا له حج الحجيج إلى بثاقي إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي ومضى بالشعر قال عمر من هذا قالوا هذا ابو كلاب قال ماذا فعلت له ليدعو عليه قالوا قد بعثت ولده الى الصغور قال اولم يوافق على ذلك قالوا بلى لكنه اشتاق اليه فقام عمر من مكانه ومضى إلى ديوانه وارسل إلى أمراء السغور ان يبعثوا الي كلاب ابن أمية ابن اسكر الكناني على دواب البريد وكان الدواب البريد يجعلونها على مسافات معينه في الطريق بحيث أن يركب حامل البريد دابه من اول الطريق فإذا مضى به وقت نزل منها وركب أخرى في مركز قريب حتى يقطع المسافه في وقت اقصر فلم تمضي يوم الا وكلاب بين يدي عمر قال له عمر يا كيلاب ما بلغ برك بابيك قال يا امير المؤمنين والله ما اعلم شيئا يحبه ابي الا فعلته قبل أن يطلبه مني ولا أعلم شيئا يبغضه ابي الا تركته قبل أن ينهاني عنه قال زدني قال يا امير المؤمنين اني إذا رت ان استي ابي من الناقه آتي إلى اغذر ناقة في القطيع في الليل إلى اغذر ناقة في الإبل ثم انيخها وأعقلها ثم استيقظ قبل الفجر ثم اتي واخذ ماء من البئر باردا فابعث الناقة أوقفها ثم اغسل ضرعها مرارا بالماء البارد حتى يبرد اللبن في داخل الضرع ثم احلبها فاذا صلى ابي الفجر اقبلت اليه واعطيته هذا اللبن قال عمر عجبا كل هذا لاجل مزقة لبن قال وما سوى ذلك اعظم غير ذلك قصه عليه إذا كان هذا الفعل لاجل أن اسقيه اللبن فما بالك بغير ذلك قال له عمر فاصنع كما كنت تصنع لابيك فمضى الولد إلى ابل عند عمر وجعل يلين ضرعها مرارا ثم يغسلها بالماء مرارا ويحلب ويحمل هذا ويصنع هذا حتى اقبل إلى عمر بهذا الإناء فيه اللبن ثم استأذن إلى ابوه قال عمر بلضعوه بهذه الغرفة واقفل عليه وارسل عمر يدعو أمية الشيخ الكبير يدعوه إليه فجاء باميه وهو شيخ كبير قد رق عظمه وحد ودب ظهره وعظم همه وكربه وطال شوقه واقتربت منيته جاء به يجر خطاه الى عمر رضي الله عنه فلما اوقف بين يدي عمر قال له عمر يا اميه ما بلغ من شوقك ما اعظم شيء تشتاق اليه ما هي اعظم امنيه قال والله ما بقي لي في الدنيا لذه ولا امنيه قال سالتك بالله ان تخبرني ما اعظم لذه عندك في الدنيا وامنيه قال اما اذ سالتني بالله فاتمنى والله لو ان ولدي كلاب بين يدي اضمه ضمه واشمه شمه قبل ان اموت قال عمر سيسرك الله بولدك ان شاء الله خذ هذا اللبن تقوى به قال لا حاجه لي اليه قال خذه تقوى به قال لا حاجه لي اليه قال اقسمت عليك ان تشرب فلما اخذ اللبن الشيخ الكبير الاعمى ثم قربه الى فاه بكى وانتفض وجعل دموعه تختلط باللبن ويقول والله اني لا في هذا اللبن رائحه يدي ولدي كلاب فبكى عمر رضي الله عنه عمر الذي كان اذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا اخر بكى وامر بفتح الغرفه واخراج الولد الى ابيه فلما تلمس الولد تلمس الوالد ولده جعل يضمه ويشمه ويتلمس وجهه وتعبيراته ويبكي فقال عمر لي اذا اردت الجنه انت ذهبت بعيدا تبحث عنها وهي عندك اذا اردت الجنه فهنا عند والديك ايها المسلمون يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى قال من احب ان يبسط له في رزقه يكون الرزق مقبوضا فيبسط من احب ان يبسط له في رزقه بدل ما يقبض في تجارتك ويقبض في عملك يبسط من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في اثره يطول عمره فليصرحمه فليحسن إلى والديه وان انسى فلا انسى واحدا من طلابي في الجامعة قبل سنوات كان يتيما واقبل عندنا في الجامعه وهو يرعى امه وثنتين من اخواته وكنت ربما ساعدته احيانا تخرج الولد واعرف أنه كان شديد البر باممه والاحسان إليها وتزوج وبعدها بسنتين او ثلاث اتصل بي واستشارني قال أنا جمعت شيئا من المال وأريد أن افتح به تجارة فاعطني رايك قلت هذا أمر حسن وابحث واستشر أصحاب الخبرة فاتصل بي بعد ايام واذا هو قد قرر ان يبني محلا في أحد الأسواق في موقع مميز واتفق مع صاحب السوق وانتهت اجراءاتهما فشجعته وهو ربما لا يملك الا مبلغا يسيرا لا يستطيع ان يكمل به بناء المحل فما مضى عليه اسبوع او اسبوعان الا ومر في ذلك الشارع رجل صاحب شركه كبرى للعطور فاعجبه الموقع فاتصل بصاحب السوق واذا هو قد كتب عقدا مع صاحبنا انه يملك المحل مده معينه فاتصل بصاحبنا وتفاوض معه واشتراه منه في ذلك الحين ب 850 الف ريال انا ما علمت بذلك اتصل بي بعدها بقربه شهر قال بشرك بعنا المحل قلت هل اكملت بناءه قال لا بعت الموقع من قبل ان ابنيه واشتريت بيتا واشتريت سياره وفعلت وفعلت اخذت افكر قلت اسمع يا ولدي والله لا أظن هذا المال هجم عليك هجوما لا اظنه بذكائك ولا أظنه بحسن علاقاتك مع الناس ولا بقوه جسدك ولا بجمال منظرك اقوام كثر ربما يفوقونك في هذا لكن والله لا أظنه يا ولدي وصل اليك إلا بقول سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأله في اثر فليصل رحمه احسانك الى والديك هو الذي رفعك عند الله تعالى وبسط لك الرزق اسال الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بر والدينا اللهم يا حي يا قيوم من كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير ومن كان منه ميتا فوسع له في قبره واضاعف له حسناته تجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والاكرام قولوا ما تسمعون والسافر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما للسانه واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واخوانه وخلانه من سار على نهجه واقتفى اثره والسنه بسنته الى يوم الدين اما بعد أيها الإخوة الكرام في سنن البيهقي أن رجلا اقبل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما فقال عليه الصلاه والسلام نعم نعم الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما الدعاء لهما اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او او, أو علم ينتفع به او ولدا صالح يدعو له وفي الحديث عند الترمذي أن الله يرفع العبد في الجنة درجات فيقول يا ربي لما رفعت درجتي وما عندي عمل فيقول هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك أنت ما عندك عمل لكن عندك ولد يبيض الله وجهه ما نسيك بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك قال الصلاة عليهما وانفاذ عهدهما تنفيذ الوصيه وصله صديقهما وصله الرحم التي لا توصل إلا بهما صلة اصدقائهما والاحسان الى اصدقائهما أصدقاء الأب والعجاء صديقات الأم وصله الرحم التي لا توصل الا بهما صلة الاعمام والأخوال وابنائهم هذا من بر الإنسان بوالديه واخيرا ايها المسلمون حذر نبينا صلى الله عليه واله وسلم من العقوق وبين صلوات ربي وسلامه عليه سوء عاقبته فقال عليه الصلاه والسلام شيئان تعجل فيه تعجل فيهم في الدنيا البغي والعقوق البغي الظلم والعقوق فالظالم ربما عذب في نفسه في ولده وهو لا يشعر أو في ماله او في توفيقه والعقوق ياتيه انواع من العقوق اما في عقوق ولده او في حياته وتجد ان دائم الضيق في صدره ولا تيسر امورنا نقول هذا ربما بعقوقك لوالديك اذكر ان رجلا كان قد كب... كبر سنه وعنده عدد من الاولاد تزوج اولاده وبناته وبقي وزوجته كبارا في السن عندهم خادمة وسائق فتوفيت الزوجة فكان لابد أن يسكن الابو عند أحد اولاده فكان الطبيعي ان يسكن عند ولده الأكبر فالولد الأكبر خجل أن يسكن الأب عند اخوته الصغار وهم كلهم متزوجون مَسَكَنَ عند وَلَدِهِ الأكبر مَضَتِ الأَيَّامُ وكان هذا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ كَبِيرُ السِّنِّ عَادَةً فَارِخٌ فَيَطُوفُ فِي الْبَيْتِ يَفْتَحُ ثَلَّاجَةَ يَنْظُرُ لِمَاذَا هَذَا مَا غَطَّيْتُمْ هَذَا الصَّحْنَ وَلِمَاذَا هَذَا الطَّعَامُ كَثِيرٌ وَبَدَأَ يَنْتَقِدُ فَلَمْ تَتَحَمَّلْهُ الزَّوْجَةُ فَاتَّفَقَتْ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ جِدَالٍ طَوِيلٍ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَبُوهُ فِي الْمُلْحَقِ الْخَاصِّ بِالسَّائِقِ فأخرج السائق الى مكانا اخر ونظف الملحق ووضع فراش وجاء الولد إلى ابي قال يا ابي ما رايك ان تسكن في الملحق الخارجي هذا أقرب للشمس واحسن هواء واحسن لك صحة فهم الاب مراد ولده لكنه لم يجادل ما هذه مميزات الملحق لماذا يا ولدي ما تنقل غرفه نومك فيه لكن الاب ذهب وسكن هناك وصار الولد يمره في اليوم مرة مرتين ثم في اليومين مرة ثم في الاسبوع مرة وصارت الام ترسل اليه طبقا محددا بلاستيك حتى لا يكثره ترسله تضعه افطاره ثم اذا جاء الغداء دخلت الخادمة واخذت الصحن ونظفته وضعت الغداء ثم يجلس الغداء الى العشاء ثم تاخذه وتنظفه وتضع العشاء فصارت غرفته ما بين رائحه الطعام ولا احد يهتم بها تمضت ايام او ربما شهور وتوفي الاب فلما انتهى الولد من العزاء اقبل لينظف لي الغرفة لاجل أن يسكن السائق فيها مرة أخرى فلما جعل ينظفها ويرتبها ويجمعون البقايا التي فيها واذا هذا الصحن لا يزال موجودا فاقبل ولده الصغير عمره 9 او سنوات لما مات الجد ورثه الولد ورثه ولده الصغير اقبل الولد الصغير الى هذا الصحن واخذه وضمه اليه قال له ابوه ماذا تريد ارمه خلاص لا نريد قال لا هذا ساحفظه انا اريده قال ماذا تريد به قال حتى إذا كبرت اضع فيه طعامك اي والله يقول حتى اذا كبرت اضع فيه طعامك فانتجر الرجل باكيا لكن هذا البكاء جاء متأخرا واخذ ينظر الى فراش ابيه واذا الفراش اسود من كثرة العرق فالقى نفسه على تلك المخدة وفيها بقايا من رائحة ابيه وجعل يبكي وينظر اليها والتفت واذا فيه لا يزال بعض الفنايل لابيه مرمية بجانب الفراش والابو ينزعها ويضعها فلا يغسلها أحد وبعد يومين يلبسها مرة أخرى فأخذ يضمها ويشمها ويمسح بها بقايا عقوقه ويبكي لكن الآن تبكي الآن ذنبان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا البغي والعقوق اسال الله تعالى ان يصلح نياتنا وذرياتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل اولادنا بارين بنا اللهم اصلحهم يا حي يا اللهم اصلح اولادنا من صحبة الاشرار اللهم احفظ اولادنا من صحبة الاشرار وكيد الفجار اللهم احفظهم من المخدرات ومن المسكرات ومن التدخين ومن جميع الافات اللهم اجعلهم بنا بارين وإلينا محسنين ولك معظمين وبالصلاة قائمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا من العقوق يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اخضر الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم من اراد اي شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشام اللهم انصرهم في سوريا وانصرهم في فلسطين وانصرهم في كل أرض من ارضك يا رب العالمين اللهم وحد صفهم اللهم وحد صفهم اللهم اصلح ذات بينهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم داوي جراحهم اللهم اشف مرضاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اجعلهم في كلمة واحدة وعلى راي واحد يا حي ويا قيوم يا رب العالمين اللهم ورحماك ورحماك ورحماك لاخواننا في العراق ولاخواننا في مصر ولاخواننا في اليمن وفي كل أرض من ارضك يا رب العالمين اللهم اجمعهم على حبهم اليك واكثرهم طاعه لك يا ذا الجلال والاكرام اللهم وإنا نسألك أن تحفظ هذا البلد الطيب قطر من كل شر يا حي يا قيوم اللهم احفظها من شر الاشرار وكيد الفجاء وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم احفظها من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وافساد المفسدين اللهم صب على أهلها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كددا كدا يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد